أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم الذيذ بَعثَ فِي الأَُِّ رَسُهُ لَ مِنهُم يََتْْنُوا عَلَيهِم آياتاتِهِ وَيُزَكِيهِم وَيُزَكِيهِم وَيعَِّمُ مُكِتَابَ وَالحِكمَ وَإِن كَانوا مِنْ قَبَلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِ وَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا آه <سؤال> ايها الذين هدوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنو الموت ان كنتم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 <تصفح> ثم تردون إِلَى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون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 فإذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم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 والله خير الرازقين